بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي صل الله الواجد برهانه اللهم الصديق في الوجود كرمه وانسان فعلى مجد عرض خلق خلقا حكما وطوى عليها علما وَمَنْ صَنَّطَ لَهُمْ مِنْ فَاقِدِ الْمِنَّةِ مَجْرًا بِهِ فِي عَبْدِ الدَّارِ رُغَيْسَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَشْرَفَ خَلْقِي وَجَلَّ عَبِيدِي رَحْمًا فَعَلَّقَتْ إِرَادَتُهُ الأَزَلِيَّةُ بِخَلْقِ هَذَا الْعَبْدِ الْمَحْبُوبِ فَانْتَشَرَ أَثَرُ شَرَفِهِ في عوالم الشهادة والغيور فما جل هذا المن الذي تكرم به وما أضم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة وظهر في هيكل محمود فتعضرت بوجودها كناف الرجود ودرز فرد العوالم بيد الراجد اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله استغفر الله رب البر Astaghfirullah Minal khotaya Rabb zidni ilman nafi'an wa ogfirli amalan shaliha Ya Rasul Allah.